وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ أَوْرَاؤُسُهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ أَوْرَاؤُسُهُمْ لَوْ أَوْرَاؤُسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يصدون وهم صُم وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَلاَءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ سَلاَءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَوْمًا سَافِتِينَ وَمَنِ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَا عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا للهَ عَتَاءً صَبّ وَلِلَّهِ قَضَاءُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ وَلِلَّهِ قَضَاءُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يقولونَ لا إجن إلى المدينَةِ لا يُقدًا منها الأعّ منِهأَذل يقولونَ لا إ جنا إلى المدينَةِلَ لُج الأعّ منِه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 تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا ومن يفعل ذلك فاولائك هم الخاسرون ومن يتعالى ذلك فاولائك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول وانفقوا ما ودقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الهوث رَبِّ فيقول, فيقول رب لولا أخفرتني إلى أجل قريب مِنَ وأكون من الصالحين فيقول رب إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصْدِرْ دَفَّهُ وَاتَّخِذْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بما تعملون والله قدير بما تعملون